ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا ه وهم نائمون اوامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ض ح ا و ن

افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إ ل ا القوم القاسرون اولم يهدن الذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم

و م ل ه ف ظ ل م و ا ب ه ا ف ا ن ا ق ب ة ا ل م ف س د ي ن و ق ا ل موسى يا ف ل ع و ن إني ر س و ل م ن رب ا ل ع ا ل م ي حقيق ن ع ل ى أن ل ا أقول عن ا ل ل ه إلا الحق

ق ا ل و ا إن ل ن النابلسي ج ر ا إ ك ن نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن للعلوم الاسلاميه ق أ ن ا

برب ا ا ل ل ع م ي ن رب و س ى و ه ا ر و ن ق ا ل ر ع و ن آمنتم ب ق ب ل أن آذن ل ك م إن ه ذ ا ل م ر م ك ر ت م ي ه ا ل م ت ر ا ء الله ا ل ح س ن

م و أيديكم و ع ر ج ل ك م م ن خ ل ا ثم ل و ص ل ب ن ك م أ ج م ع ل و م الاسلاميه ن ب ن

ل موسوعه ا النابلسي ربنا أفرغ ع ي ص ن و ق ا للعلوم ا أ من ق فرعون أ ت ذ ا ل و س و ل ا م ه ل ي ف ا س و ا في الله أ ر ر ض و ي ا ل ح س ن

قال سنقتل أ ب ن ا ء ه م ونستحيي نساءه م و إ ن ا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا, استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله

ق ا ل و ا أوذينا من ق ب ل أن تأتينا ومن ب ع د ما جئتنا قال ع س ى ر ب ك م أن ي ه ل ك ع د و ك م غير ربحيه ي في ا ت م ض م ي ن ظ ر كيف ت ع م ل و ن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أ خ ذ ن ا آ ل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون

ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى د ع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت, عنّا لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل

ع ن ه م الرجز ب غ و ه إذا هم ك ث و ن فانتقمنا م ن ه م ف أ غ ر ق ن النابلسي ه م في ا ي م ب أ ه م ك ذ ب و ا ت ن ا و ك ا ن و ا ع ن ه ا غ ا ف ل ي ن

و م ا ا ك ن و ا ي ع ر ش و ن ا ل ل ه ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر

م ا ا ك ن و ا ي ع م ل و ن ق النابلسي ه أ ب ك م إ للعلوم ه وهو ك م ى العالمين إ ذ أ ن ن ج ي ا ك من آل فرعون ا ل ع ا س ل ا م ك م

ما كانه فلما س و ف ف تراني تجلى ربه للجبل م ل فلما تجلى ر ه ل جعله ج دكا وخط موسى ص ع ي ق ا فلما ت ا ق قال سبحانك سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين

قال يا موسى اني ص ف ي ت ك على الناس برسالاتي و ب ك ل م فخذ ما آ ت ي ت ك وكن من الشاكرين الله, الله

وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة, فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين ساصرف عن آ ي ا ت ي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق

ولما سقط في أ ي د ي ه م و ر أ و ا انهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين الله, الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ

ولما رجع موسى إ ل ى قومه ربان أ س ف ا قال بئس ما خلفتوني م من بعدي اعدلتم أ م ر ربكم و أ ل ق ى ا ل أ ل و ا ح واخذ ب ر أ س أ خ ي ه يجره إ ل ي ه قال ابن أم

م اخذتهم أ الرجفه ة قال لو ربي شئت أ ل ت ه م قال رب لو شئت أ ه ل ك ت ه م من قبل و اياكم أ ت ه ل ك ن ا بما فعل السماء م ن ان هي الا ف ت ن ت

تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أ ن ت ولينا فاغفر لنا و ر ح م ن ا و أ ن ت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ة إ ن ا هدنا إ ل ي ه قال عذابي اصيب به من أ ش ا ء

الذين ي ت ب ع و ن ا ل ر س و ع ه النابلسي ب للعلوم ي ن ه الاسلاميه ن ا ه م المنكر وينهاهم عن المنكر

ويحل ل ه ا ل ط ي ب ا ت و ي ح ر م ع ل ي ه م ا ا ل ب ئ ع و ي ض ع ع ن ه م غير ربحيه م ذات ل م آ م ن و ا به وعزروه و ن ص ر و و ه ا ت ب ع و ا النور الذي أنزل م ع ه أولا

الله ل إ ي ك م ج م ي ع ا الذي ل ه ملك ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض ل ا إ ل ه إ ل ا ه و يحيي ي و م ي ف م ن و ا ب ا ل ل ه و ر س و ل ه ا ل أ م ي ا ل ه اسماء الله و ا ت ه واتبعوه ل ع ل ك م ت ه د و ن الله

صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن ومن قوم موسى أ م ه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي ع ش ر ة أ س ب ا ق ا امما

و أ و ح ي ن ا إلى موسى أن الى بعصاك ح وأوحينا ج ر إ ل موسى إ ذ استتقاه قومه أ ن اضرب بعصاك الحجر, الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن

س شركه الهدى م ح س ن ن ي ف ل الذين ل ظ م شركه د ع و ي ا غير ربحيه م ر ذات ل مضمون ا ل ت م ا بما ع ي

ع ن ا ل ق ر ي ة التي كانت ح ا ض ر ة البحر إ ذ يعجون في السبت إ ذ تأتيهم, تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم ش ر ع ا ويوم لا يسبتون لا ت أ ت ي ه م كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت لمدعب أمة منهم لم

ق و موسوعه ا الله ه ه م ك ذ ب م النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ذ ي ي ن و ن عن ا ل و و أ ح س ن ا الذين ظلموا

واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب إن

لسريع العقاب وإنه لغفور ر وإنه ح م و ق ط ع ن ا ه م في ا ل أ أمما ر ض م ن ه م ا ل ص ا ل ح و ومنهم دون ن ذ ل ك و ب ل و ن ا ه م ب ا ل ح س ن ا ت و ا ل س ي ئ ا ت ل ع ل ه م ي ع ع و ن من فخلف ب د ه

موسوعه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه اسماء الله الحسنى الضرور ان لا يكونوا ل موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه

اسماء <خذوا> بقوة الله ما فيه ع ك الحسنى

و أ ش ه ه د م على أ ن ف س ه م و ع ه ا ل و ا ب ل شهدنا أن ت ق و ل و ا ي و م ا ل ق ي ا م ة إنا كنا عن هذا غافرين س ل و ا م ا ه

موسوعه م أ ف ت ه ل ك ن ا ب ل س ي ل ل ع ل و نفصل ا ل آ ي ا ت و ل ع ل ه م ي ر ج ع و ن و ا ت ل ل ع ي ه م نبأ ا ل ذ ي ي آ ت ن ا ه آ ي ا ت ا ف ا ن س ر ق م ن ه ا

ف موسوعه ت ي النابلسي للعلوم الاسلاميه خ ر و ن ا ل ه الله أكبر, الله أكبر

و ذ موسوعه ا الذين يلحدون في أ م ئ ه س ي ج ز النابلسي كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون ق للعلوم د ن ا ل ذ ي ن ك ا س و ا ب آ ي ه اسماء ن س ت ر ج ه من حيث ل الله م وأمري و ن الحسنى

أحسى شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ي ذات مضمون اجتماعي

موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي م صراط للعلوم ي الاسلاميه ي ه م و ل ل

ساعة أيان م ر س ا ه قل إنما ع ل م ه ا ع ن د ر ب ي ل ا ي ج ل ي ه ا ل و ق ت ه ا إ ل ا ه و ثقلت ل في ا س م ا و و ا ا ت ل أ ر ض ل ا تأتيكم ي إلا بغته س أ ل و ن كأنك ن ك حفي ع ه ا قل إ ن م ا ع ل م ه ا الله عند ولكن

أكثر ا ل موسوعه النابلسي للعلوم ل كنت أ ع ا ل غ ي ب ل ا س ت ت ك ث ر من ا ل خ ي ر و م ا م س ن ي ا ل س و ء إن ن أ ا إ ل ا نذير و ب ش ه ا ل ق و ن ي

فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله, فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

ل موسوعه ي ن النابلسي للعلوم ي ك م أ د ع ت م أم أنتم ص ا م ت و ن إن ا ل ذ ي ن تدعون من دون ا ل ل ه ع ب ا د أ م ث ي ه

فلا ت م و ا ل ل ه ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل س ي ل ل ه أكبر ع ل ح م الاسلاميه ر و م

والذين تدعون موسوعه ن د ن ه لا ي ت ط ي ع ن نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن ولا ت د و م إلى ا ل ه د ى ل ا ي س م وتراهم ع و ي ن ن ظ ر و إ ل ي ك وهم ل ا ا يبصرون خذ ل ع ف و و أ م ر ب ا ل ع وأعرق عن ر ف ا ل ج ا ه ل ي ن و إ م ا ي ن ز ه

إنك موسوعه ن النابلسي م ع ع ل ي م إن الاسلاميه ذ ي ن ت ق و ا إذا م ه م من طائف ا ش ي ط ن تذكروا فإذا ه مبصرون وإخوانهم م د و ن م ثم في الغي ثم لا يقصرون لا

و موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه ن ربك لا يستكبرون, عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون

إ ن موسوعه ا ا ل م ؤ النابلسي ر للعلوم ا ل ذ ي يقيمون ن ا ل ص ل ا ة و م م ا رزقناهم ي ن و ه

لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم كما أ خ ر ج ك ربك من بيتك بالحق و إ ن ف ر ي ق من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين、آم. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه

و م ا ج و ع ه النابلسي ل ه إ ش ر ى و ت م ن ل و ب ك م وما ل ن إلا من ع ن د ا ل ل الله ه إن الله عزيز ح ك ي م إذ يغشيكم الاسلاميه ن ع أمنة منه و ي ز عليكم من ل س

ل ي ط ه ر ك م به و ي ذ ه ب ع ن ك م ر ج ه ا ل ش ي ط ا ن و ل ي ر ب ط ع ل ى ق ل و ب ك م ويثبت به ا ل أ ق د ا م إذ يوحي ربك إ ل ى ا ل م ل ا ئ ك ة أ ن ي معكم آمنوا فثبتوا الذين آمنوا

سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن ورسوله يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب

لفضيله ا ل ك ا ف ر ي ن ع ذ ا ب ا ل ن ا ب ل س

ف موسوعه م النابلسي أ د ب ا و م ه و م ئ ذ دبره إ للعلوم ا متحرفا ت ح ي ز الاسلاميه إ ى فئة, أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله

و م أ و ا ه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إ ذ رميت ولكن الله رمى وليبليا المؤمنين منه بلاء حسنا إ ن الله سميع عليم

ولا تكونوا كالذين س موسوعه ع لا ي ن ا ا ل ن ا ل ب ك م ا ل ذ ي ن ل ا ي ع ق ل و ن ولو ل ع م الاسلاميه ل ه فيهم خ

ولو أ س م ع ه م لتولوا وهم معرضون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه و أ ن ه إ ل ي ه تحشرون

واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس

ف آ و ا ك م وايدكم بنصره ورزقكم من, الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تخونوا الله والرسول, والرسول وتخونوا أ م ا ن ا ت ك م و أ ن ت م تعلمون

يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم الله, الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ

لقلنا ََُْ مثل َِْ هذا ََ إ ِ ن ْ هذا ََ الا َّ أ َ س َ ا ط ي ر ُ ا ل ْ أ َ و ل ِ ي ن و َ إ ِ ذ ْ قالوا َُ اللهم َُّ إ ِ ن ْ كان ََ هذا ََ هو َُ الحق َّْ من ِْ عندك َِِْ فانطر َ أ ِْ علينا َََْ ح ِ ج َ ا ر َ ة ً من َِ السماء ََِّ أ َ و ائتنا َ بعذاب ٍََِ أ َ ل ِ ي م ٍ وما ََ كان ََ الله َُّ ليعذبهم َُُِِْ وانت َ أ َ فيهم ِْ

وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام, عن المسجد الحرام وما كانوا أ و ل ي ا ء ه ان أ و ل ي ا ؤ ه إ ل ا المتقون ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون

وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله

موسوعه النابلسي ن للعلوم الاسلاميه و ا س م ن ء الله الحسنى

فإن ت موسوعه النابلسي للعلوم ا م الاسلاميه

اسماء ل الله الحسنى

سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت َ الذكرى سيدكر ت من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النهر ا ل ك ب ر ى ثم لا يموت فيها ولا يحيى

ا الله لمن حمده

ا ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن النابلسي ر ح م م ا ل إياك ل ع ب د و إ ي الاسلاميه ك نستعين اهدنا ص ر ط ا ل م ت ق ي م صراط ا ذ ي عليهم غير ن أنعمت ل ب ع ل م

و ل ا أنتم ع ا ب د ك ت و ر محمد راتب النابلسي

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د

شركه الهدى في من عافيت وتولنا في من ت و و ن من ا في ت و ش ر ك لنا فيما أ ع ط ي ت و ق ي ه غ ص ر ف عنا ب ر ح م ما ك شر ق ض ي ت تقضي إنك يقضى ي ولا ل ع ه ذات مضمون ا و ت ع ا ل ي

واجعله الوارث منا واجعل ثارنا ع ل ى من ظلمنا وانصرنا ع ل ى من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا

ولا إ ل ى النار مصيرنا واجعل ا ل ج ن ة هي دارنا ومقامنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم إ ن ا نعوذ بعزتك وجلالك من شتات ا ل أ م ر ومن مس الضر ومن ضيق الصدر

ومن حلول الفقر ومن عذاب القبر ومن العسر بعد اليسر و ا م ن علينا يا مولانا بدوام ا ل ع ا ف ي ة والستر اللهم إ ن ا نعوذ بك من خزيك وكشف سترك ونسيان ذكرك والانصراف عن شكرك يا رب العالمين

اللهم اهدنا ل أ ح س ن ا ل أ خ ل ا ق و ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ع م ا ل لا يهدي ل أ ح س ن ه ا إ ل ا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إ ل ا أ ن ت اللهم إ ن ا ن ع و د بنور وجهك الذي أ ش ر ق ت به السماوات و ا ل أ ر ض وصلح عليه أ م ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة

من أ ن يحل علينا سخطك أ و أ ن ينزل بنا عذابك لك العتبى حتى ترضى, لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بك اللهم يا حي يا قيوم

إ ن ا ن س أ ل ك أ ن تنزل علينا هذه ا ل س ا ع ة ر ح م ة من عندك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا

وتشرح بها صدورنا وترد بها وتشفي بها وترحم بها غائبنا بها م ر ي ض ا و ت ميتنا ر ح م بها و ت ق ض ي ب ه النابلسي د ي وتهدي ه ا ا ن ا ل أمناءنا و ت د خ ل ن ا بها ا ل ج ن ة و ت ن ن ج ي ا بها م ن الاسلاميه ن ر

بها من النار

برحمتك يا عزيز يا غفار يا د ا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م اللهم أ ن ج ي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا غوث المستغيثين يا غوث المستغيثين ويا ناصر المظلومين ك ل إ خ و ا ن ن ا المنكوبين والمستضعفين في كل مكان

ك لهم في كل مكان وزمان يا رب العالمين اللهم احفظهم بحفظك واكلؤهم برعايتك وعنايتك يا رب العالمين يا رحيمكم بهم رحيما يا لطيفكم بهم لطيفا اللهم وفق ولي أ م ر ن ا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى

أ ص ل ح له بطانته يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا, وقنا عذاب النار وادخلنا ا ل ج ن ة مع ا ل أ ب ر ا ر يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وانعم

شركه ا ل ه د ا ئ م أ ب ر ي ك ه دعويه غير ربحيه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن و م ن تبعهم ب إ ح س ا ن إلى ي و م ا ل د ي ن